الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم هذه المستمعون الكرام تسعدني وتسرني ويشرفني أ ن تكونوا في صحبتنا و أ ن أ ك و ن في صحبتكم في برنامجكم إ ش ا ر ا ت وحديثنا في هذه ا ل ح ل ق ة محب للنفوس ك ل م ة تشتاق إ ل ي ه ا القلوب وتميل إ ل ي ه ا ا ل أ ف ئ د ة درجة بل وتصل إلى درجة العشق ع م ه ا المؤمنين إنها الجنة نفوس نعم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 أعده رب العزة والجلال لعباده رب والجلال ا ا ل ل ص ح ياتي ن ف ي ه ما لا عين ر أ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أذن سمعت خطر بشر ف ه تشتهيه وتلذ وأنتم فيها ا ما الأنفس الأعين خالدون جاءت وأنتم وتلذ حديثنا عن ا ل ج ن ة في عصر مليء ب ا ل م ا ت ي ا ت ا ل إ ي م ا ن بالغيبيات فيه ضعيف نعيش في اقتنع الناس عصر في فيه الشقق بامتلاك الشجق والعمارات والقصور والدور والفلل والقليل منهم هو الذي يريد أ ن يمتلك في ا ل ج ن ة منزلا وفي ا ل ج ن ة بيتا وقصرا بالرغم من قوله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها تعرف الصوت الصوت ده الواحد ده موضع فعده موضع قدر شوف في الواحد الذي الجنة الجنة يدق به خير من الدنيا وما فيها, الدنيا وما فيها الان د ن ي ما فيها ا ل أ ر ض بس الدنيا بما فيها ا ل أ ق م ا ر والكواكب و ا ل أ ف ل ا ك والنجوم ت ج ي ل أ ر ض ن ا بقاراتها ا ل س ت ة و م ح ط ا ت ه ا و أ ن ه ا ر ه ا ودورها وقصورها و أ ب ر ا ج ه ا وسياراتها وركشاتها وقلاباتها ه ا الدنيا ما شفت كيف ف بكل ي اراضيها ا ل ز ر ا ع ي ة بتروله نفطها ذهبه تخيل موضع صوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها إيه تقال الدنيا فيه اشنو ا و اقول لك هذه ا ل م ق و ل ة واحفظها عني الدنيا لو لم يكن فيها توحيد الله وعبادته فهي شر محض و م ف س د ة ص ر ف ة إ ي س في الدنيا خير الدنيا م ل ع و ن ة م ل ع و ن ه ما فيها إ ل ا ذكر الله وما والا وعالما او م ت ع ل م ة الدنيا غير ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة فيشنو لو لم تكن هنالك في هذه الدنيا ط ا ع ة ولا ع ب ا د ة ف إ ن ه ا مفاسد وشرور واثام وفتن ومغريات وملاهن و ش و ا غ د و ص و ا ر ف تصرف قلبك عن الله جل جلاله سبحانه يا سلام ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض و ع د ت للمتقين ا ل ج ن ة دي ع ج ي ب ة س أ ل ع ر ا ب ي بن عباس قال يا عبد الله ا ل ج ن ة ما نورها قال ما ر أ ي ت نور الشمس إ ذ ا طلعت في الصباح أ و ل ما تطلع قال فذاك نورها الدائم في ا ل ج ن ة ولا شمس ولا زم ه ر ي ر ه فيها قال ا ب ن عباس أ ن ه ا ر ه ا أ ل ا ه ا أ خ د و د أ ن ه ا ر ج ن ة ك ث ي ر ة ياخي العسل أ ن ه ا ر فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ س ن و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه أ ن ه ا ر من لبن و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل ا ل مصفى هذه ا ل أ ن ه ا ر في ا ل ج ن ة تجري بغير أ خ د د قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه ا تجري في أ ر ض ا ل ج ن ة م س ت ك ن ة يعني ممسوكه بجاي وبيجاي قال الله الله كوني فكانت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 ف ي ه انهار أ وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري ب غ ي ر أخدود د يعني ع ن ما ه ا شك في ا ل و ط ن ع ب ا س قال ت ج ر ي على أرض الجنة أرض و أ ر ض الجنة كما حديثنا عباس في ه ذ ا أ ي ض ا مرمة فضة بيضاء ا ك ل م ر أ أ ن ه ا ر الجنة تجري ف ي ه اخدود إ يعني ما عنده شك في الوطن يعني ما ادخلوا ا ل ج ن ة ادخلوا ا ل ج ن ة وعرف لهم وورا لهم في الدنيا أ ك ل معروف طعامهم ولحم طير مما يشتهون و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة و ا ل ف ا ك ه ة تكون راكض في السرير وتشوفه فوق تعائلات الدلالات وذللت قطوفها تذليله و ج ن الجنتين دان قطوفها د ا ن ي ة ش ر ا ب ة أ ع ل ى شراب في ا ل ج ن ة التسليم التسليم دا أ ع ل ى ح ا ج ة شراب التسليم دع لو أ ن أ ح د ك م أ د خ ل أ ص ب ع ه في شراب من التسليم ثم أ خ ر ج ه ا ما من ذي روح في دنياكم إ ل ا وجد ريحها فيها حور العين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون ونساء الدنيا في ا ل ج ن ة ا ل حور العين خادمات لهن و أ ج ل النعيم في ا ل ج ن ة ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه طيب لكن أ ن ا اختصرت الحديث عن وصف ا ل ج ن ة ل أ تحدث عن الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة ما الذي يدخلنا ا ل ج ن ة ش و ف و اول أ شيء يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ج ن ة ا ل إ ي م ا ن والتوحيد والعقيده ا ل ص ح ي ح ة والتعلق بالله و أ ن لا تنصرف إ ل ى ما سواه وان لا تتعلق بغيره ه إنهما بالله فقد حرم الله عليه الجنة بنبيه حرم من كما أقوام الله بالله بالتعلق بشيخ وقد تشرك بالله بالتعلق بنبيه من الأنبياء يشرك عليه بشيخ تشرك تشرك فقد فعل في فكفرهم وقد عيسى السلام ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وصف الله عز وجل صفات المؤمنين الذين يدخلون ا ل ج ن ة بل يدخلون الفردوس والفردوس أ ع ل ى ا ل ج ن ة و أ و س ط ا ل ج ن ة وسقف الفردوس عرش الرحمن ومن الفردوس تتفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الوارثون ل غ معرضون و ل للزكاة فاعلون والذين ل ذ ي ن هم هم ف و حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين ومن وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك و ج ه أيمانهم فإنهم هم هم لأماناتهم هم هم م ما ملكت إلا ابتغى ا ا على ذلك على ل غير ر الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نمرة الجنة الأعمال الصالحة البدخل إ ن في ا ل ج ن ة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قال أ ب و مالك ا ل أ ش ع ر ي من هم يا رسول الله هي لمن قال لمن أ ط ع م الطعام و أ ل ا ن الكلام و أ د ا م الصيام وصلى بالليل والناس نيام أ ي و ة إ ن كنت مشتاقا لها ولفمها ش و ق ل غ ر ي ق ب ان يكون لك ان ي و ن ك ان ي ح س ن ل ا ف ي م ا استطعت ف ر ب م ا تجزى ع ل ى ا ل إ ح س ان ب ا ل إ ح س ان أ د و ا ل ص ي ا م مع ا ل ق ي ا م ت ع ب د ا ف ك ل ا ه م ا ع م ل ان م ق ب و ل ان قم في ا ل د ج ان يكون ل ا ل ك ت ا ب و ل ا ت ن م إلا ك ن يكون لك ا ئ ر و ن ه ا ل يكون لك ا ت يكون ل م ن يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك م ن لك ان يكون ل ان يكون ل ن م ر ة ث ل ا ث ة ا ل ت ق و ى و ا ل خ و ف من ا ل ل ه آ ي ا ت ا ل ج ن ة معظم ك ان يكون ل م ت ق ي ك ن والتقوى ذ ي ن ا ا ربهم ان ل ج ة الزمرة ا ل م إن تجتنب ق ي في ن ن ا و و ع ي إن إن إن المتقين, في جنات إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في جنات ونهر إن للمتقين ن مقام مفازة حدائق في في أ و ع وكواعب أتراب وكأس والتقوى أتراب اندهاق تكتنب أن محارم الله و أ ن ت في تعلق ب ا ل م ع ص ي ة ولكن أ ن ت ز ج ر نفسك م خ ا ف ة الله وان أ ن ت ر ق ب ه ا و أ تراقب بنفسك ربها أ س أ ل الله جل وعلا جعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا فانا اقول آ م ي ن ربنا دخلنا و إ ي ا ك م ا ل ج ن ة وسكننا و إ ي ا ك م ف س ي ح ا ل ج ن ة ت وجمعنا و إ ي ا ك م عنده في جنات النعيم على سر متقابلين إ ن ه ا دار السلام ودار النعيم و ج ن ة ا ل م أ و ى ودار الخلد ودار الحيوان وجنات عدن والفردوس إ ن ه ا ا ل ج ن ة التي من لم يدخلها خسر خسرانا مبينا ن س أ ل الله الا نكون من هؤلاء والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته